ذكر اسم الله املنا بالله ودعاؤنا لله لا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 له تغنم تغنى سلم له تسلم لا تحترق بالهام دعه وثق بالله إلجاء له تغنى سلم له تسلم لا تحترق بالهام دعه وثق بالله آم آلونا بالله ودعاهنا استعينوا سوا لا نرتجي الله يا براش لطف اللطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله يا راش نور يغيث الروح من ذكر اسم الله